بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى راده وصحبه وباك رأينا في ما سبق في كتاب لامنة الأفعال في الدرس السابق رأينا المقيس من مصادر الثلاثي والآن يذكر ابن مالك رحمه الله الأوزان المسموعة يعني المسموع من مصادر الثلاث ما سمع ولم يصل إلى حد القياس. قال رحمه الله وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفاعل في الصوت والداء المنضج جلاء معناه وزن فعال فليقصو لذي فرار نوك فرار بالفعال جيل. ثم قال فعالة لخصال والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تحلة إذن وما سوى ذكاء وما سوى الذي ذكره من المصادر المقصة منها يختصر فيها على السماء وما سوى ذكاء يعني إذا لم يأتيك على الأوزان التي ذكرها من قبل ويتاك على وزن آخر فعلم أن ذلك الوزن مسموع وأنه لم يصل إلى حد القياس ثم قال وقد كثر فيست أي كثر وزن فعيل فيما دل على صوت في الفعل الذي يدل على صوت الذي فيه معنى الصوت قال وكذلك وداء المنذجة لا معنى وزن فعال فليقص أي كفر الفائل في الصوت والفؤال فيما تل على داء الممض أي داء مزمن الداء الممض أي المرض المزمن الذي يلازم ساحبه فليقص يعني فيلحق بالمقيس إذا كان بهذا النعنى يعني إذا دل على صوت فيكون الفائل مقيسا فيما دل على صوت يكون فاعل يعني ليس كالقياس الذي ذكرنا من قبل إنما هو نقيس فيما دل على هذا المعنى كصهل صهيلا ونعق الحمال نهيقا وزأر زئيرا وأن أمينا وأدى البعير أديدا لذلك كلها جاءت على وزن فاعل لأنها ظلت على صوت وكذلك الدار منذ <تصفيق> ما جاء معناه هذا يدل على مرض مزمن، فإن فإن الكثير فيه أن يأتي على جزء فعال، فلقص فلي يكون مقسما في ذلك، فيما دل على مرض مزمن كزكام زكام، وساعل سعال، ونشط بطنه مشاع مشاع إسهال، وما كذا. ذنك الذناك من الذناك الزكان كما جاء في الحديث ثم قال فليتصول لفرار أو كفرار بالفعل جلاء أي جلاء يكون بالفعال ما دل على فرار ما كان فيه معنى الفرار أو ما يشفر الفرار كالإباء مثلا امتنع عن شيء أبى شيئا ففيه معنى الفرار فهي يكون القياس في مصدرها إن يكون على وزن فعال إذا هذا الت الأصل في هُر سماع لكن هي كثرة في هذه المعاني، ما دل على الصوت الكثير في إن يكون على فعيل فليقص وما دل على مرض مزمن الكثير فيها أن يكون على وزن فعال فعال فليقص وكذلك ما دل على فراغ أو ما في معنى الفراغ الكثير فيها أن يكون على وزن فعال فليكون كذلك مقيصا إذن الفراغ فرض فرارا ونفرا نفارا وأب شيء إباء جماح الفرس وجماحا وقتل إذن ما سوى ما ذكر من المصادر المقساة التي ذكر في سبيعة الأولى فعلون وفعلون فولم هو مقتصر فيها على السماء لكن المسموع منها يستكن منه ما دل على صوت فإن المقص في أن يكون على فعيل وما دل على مرد مزمن فالقياس في أن يكون على وزن فهال وما دل على فرار أو ما يشبه الفرار فالقياس في أن يكون على وزن فعال ثم ذكر رحمه الله قال فعالة لخصال والفعال داء لحرفة ولاية ولا تهلة يعني بيّن لك بعض معاني هذه المصادر أن مجيء مصدر على فعالة يأتي لمعنى الخصال فعالة لخصال فمجيء على فعالة يكون الغرض يكون من ما دل على خصلة كظرف ظرافة فهذه من الخصال راجحة عقله رجاحة هذه من الخصال. فاطنة فطانة هذه من الخصال، وهنا تلاحظ أن يعني الفاعلة تدل على خصال سواء كانت من كان المصدر من باب فعلك ضرف ضرافة أو من باب فعلك رجاحة رجاحة أو من باب فعلك فاطنة فطانة. قال فاعلة لخصال، والفاعل دع لحرفه أو ولاية. أما الفاعلة بكسر الفاء، فالغالب أن يكون لما دل على حرفه أو على ولاية على حرفة يعني صناعة أو على ولاية كتاجر تجارة وخاط خياطة وسفر صفارة وأمر إمارة إذن تاجر تجارة وخاط خياطة هذه من من الحرف وصنع صناعة وهكذا وسفر صفارة وأمر إمارة هذه من الولاية وولية ولاية وكذلك وولية ولاية إذا نعلم عن القولي فعالة لخصال وفعالة لحرفة ولاية ولا تايلة واضح ثم قال رحمه الله فصل في بناء اسم المرة واسم الهيئة فصل بناء اسم المرة واسم الهيئة قبل أن ننتقل إلى أبنية ما زاد على الثلاثة ذكر في هذا البيت رحمه الله بناء اسم المرة يعني إذا الفعل دل على مرة واحدة وبناء اسم الهيئة يعني إذا الفعل دل على هيئة معينة فيكون لهما وزن خاص يدل على ذلك قال مرة فعلة وفعلة وضعوا بحيئة غالبا كمشية الخيلة يعني في الغالب أن تكون الفعل تدل على المرة تقول ذربته ضربة لأن الأصل ضرب ضربا المصدر يقول على فعل ضربا. فإذا قلت ذربته قل ضربة فنجئك بالمصدر هنا على فعلة دل على المرة أي أنك ضربته مرة واحدة قاعدة قاعدة والأصل في المصدر أنت تقول قاعدة قعودا على وزن فعول ولكن مجيئك بالمصدر هنا على فعلة دل على أنك جلست جلسة واحدة قعدت قاعدة أو جلست جلسة وكذلك فرحة فرحة الأصل أن تقول فرحة فرحا على فعل على وزن فعل في المصدر فإذا جاءت به على فعلة فإنك تريد بذلك المرة أن الفعل حصل مرة الواحدة فرحة فرحة أي مرة واحدة ووضع فعلة لهيئة وفعلة وضعوا لهيئة غالبة يعني بالغالب إذا عدت الدلالة على العيئة هيئة الفعل فإنك تأتي بوزن فعلة للدلالة على ذلك تقول مشا مشية الخيالة مشا مشية الخيالة فمشي مجيوها على فعلة دل على العيئة أنك تريد الحيئة وتقول هو حسن القاعدة يعني هيئة جلوسه حسنة وهو حسن الجلسة مثلا وهكذا إذن الفعل تدل على المرأة والغالج في الفعلة أنها تدل على الهيئة فأراد النبي الناظر رحمه الله على هذا في هذا البيت قبل أن ننتقل كلامي على مصادري ما زاد على الثلاثة دي. إن شاء الله هذا سيكون في درسنا القادم أذكر لكم أسئة أتفكر نعم يقتصر في على السنة لمرة فعلة فعلة وضعه لئاة غايباً يقتصر في على السنة لأن تحتاج إلى الدلالة على المرة بذكر واحدة فيما جاء المصدر يعني بعض المصادر تأتي على فعلة كيف اسم انت تعرف فلا تدل حينئذ على المرة كما تقول رحمة او رحمه مصدر رحيما لا يدل على المرة فتحتاج الى الدلاله على المرة ان تذكر قرينه تقول رحمته رحمة واحدة مثلا وهذا سياتي ان شاء الله في باب الافعال مع الزيادات الحسن بن زيد it's a المرات قد يأتي في النحو المفعول المطلق. نعم عرفنا من قبل أن المفعول المطلق هو ماذا؟ هو المصدر إذا انتصب بفعله، انتصب مأكلا لفعله أو مبينا لعدده أو مبينا لمرهه. فإذا انتصب المصدر مبينا لعدده كما تقول ضربته ضربة، فضربة هنا المفعول المطلق. يعني المفعول المطلق لا يكون إلا مصدر. فكل مفعول مطلق هو مصدر. وليس كل مصدر مفعولا متلقى هل في مصدر الصوت يغلب السماء على يقيس لا في مصدر الصوت ما دل على الصوت صار صار حينئذ نقيسا يعني القياس في الفعل إذا دل على صوت أن يكون على الفاعل فيكون وزن فاعل نقيسا في ما دل على صوت سمع بكثرة حتى دلغ درجة القياس طيب ننتقل إلى درس النحو